خواهیم کرد ومکاتبه برویم. خواهی گور سلامتان که خبرشی برگرده که اندک باستند. خواهیم کرد و جان داری بردن کمتر لکات خنده در روی. نه سریم. شیان بخواد ات دستیو کهی. بله ورزش متفاوت با بابت کش مالکو آگاداری. بله. درتا ات با بدت کش مالکو آگاداری. بله. حس کنم با بدت کمان وادی یعنی سوگ هم در بتوان لحثی اشیا هم سرخسی آوری. یعنی ساکنها تو اخو من تکیه می‌آید. وش تجي نبغى سينبه دليل مثلا قول لانيثه زنسيه يعني نبسينه قولوا قولوا امثله كده انا داعش يعني الاستماع وتحملك من كيف ساونك هي دي شاء الله والله ما يصعفك ان شاء الله كتايف فيك الساعه زعما من هي ساعات بس اوكي <تصفيق> بمشي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 و امرش تا بالا سی و یه شهروته تقريبا هشت و شاره بريطانيا بریتانیا بعدش که بلان رنجی بررس بله آمریکا جناب تی ویاگ بنشود ساعت نیو ساعت بدو تار بیای وی امر ولایم پسیار بوسون کانی ات بدین امدا من مقدم سی و بله و باعث بود که مثلا مقدم سی اسیلی را رای دنابد و رای من دواعذیر دواتير بر بر نامیده و من دارم جلسه من جسد اخسگالی جنابت رای خونه یا؟ غل ام جام تو اخسگالی من غل راست بله ما خب است ل لیر دایکشته است که جنابت ها توید لواک را خم نشته که دگریک بونیه یا؟ عليه ام بون ام بونان عشريه است من اگلم نبود پس یه آیات پیاناسی که ام جمعه تا بکلام دولة اسلامیه و ابو بکری بغدادی خواهی قربی پارز خلیفه مسلمانانه بشه اگه بدانم چه من كليفه انا كلافه انا أم... جماعه كلاميدان كدابوني اجا في ورقه كاريبي انا كده انا مباركه انا مباركه انا مباركه انا انا لا زناب تتابع حكمي أو متابعة زيادة ولنا يندي. لا أبيته أمزور ثب من بناسي. والله لب أسويه. ولام لب إسلامية. دولة إسلامي. كدو شيخ أبو مصعب الزرقاوي كهات العراق للدواء داعش كده نكهة العراق للصالد 2000، أمان شيخ أبو مصعب الزرقاوي هاتو كمال توحيد جهاد راجع دو للدواء المجلس لجوفس كمال يجت المجلسي شورا مجيدا نيا بيكنا للدواء وأنا شاك أبو مصعب الزرقاوي لحشت شاشة 2000 شهيد بخوي جربا في درس على بخشيبه لمانجي داي سالي شاشة دولة الإسلام العراق دامز دا كأمير يكملين يانبلين هي دولة كما الشيخ أبو عمري بغدادي بوخوي قرب شهيد قبول كتب كلا أبو حمزة المهاجرين لصالح دو وزير داع شهيد بون وپش أواني بلن بصنع لوقت شوراي مجاهدين جزبو مجلس شوراي مجاهدين لعراقه كلا قاعدهو جروب كاني تر فصائل كاني تبيع كذبكم ولا فصيل بونك أبو يابن فلا تاريخ دمشقنا اي تو في ان الله ما أمان كار القرآن السند ذاكن استمن فازيني بسيارة كذا ناب ال أبي توبي بلجكاند بيني حق می‌آیند حالا، استاد شک بونیه که چون اگه که تو ابی بالگه کنی بیاد به حالش آن نوای. استاد اگه نبود باید، تو بیام بالگه بود بیام تدریس دیگه کنم. ولی منشته که بونیه، واقعیتیه کاملاً اگر خویار راجعان دو صد سالی آواز داده است، آبی که دو صد و آواز داده است، آنی آواز گرفته که تکی پیوته. حتی استاد که عطر خلیفه برای ابو بکر بغدادی، بیستونوی ششی صالی دو أمان لصدم نهج القرآن والسنة ببيع قتار خويا ببيع كده وإخوان. شرخ نيله في وادي أويدي غير أويدي كنبي سواء. بابلك كاني بيعه. استجناه كدليل يا كتير كأوان مسلماني الإسلام لسر مازي في غمري خواني. ما إسلامي أما خلافة كده كذا مې ژوند دیا را کفاتې کان دیا رن خبات دیا را ک دواکان دیا رن و تارکان دیا رن و و ای رج دیگر بینی لبیدیو کرده داخل کانکی لگل کد و کنی داخل کانکی لگل کد و کنی دانیا خال کانکی رخ ناله دگریل لری دروس کد نوا خال کانکیش رخ جناب پیتویه کشور دلته اسلامی و کوبلن لکم این تکانی پیشترشان کوبلن بدوستی با اسما کرد پیتویه ک خواریج نو پیتویه ک امال صلیح خبری خواری صلوات و سلام خواریس پیام جنات لسه دولت أو جابي أو سيارة بلام، بلى، هذا جواب يعني سايماه بو باكل نوع عكيدا، بلى، بو باكل نوع عكيدا في القرآن، فيروس دروس الی و درس کاری سنته فیاض باری کردی. یعنی با معنایی که سنت سنت برا دستخردی فرمان کانی خواه قرآن باشی وازی که زنان عسان بوی کمردفیتی. یج کمالی کدنه. رنگ دانویی. رنگ دان رنگ دانویی هم خوره علی. یعنی بولی ما هر اشکالی افکار لبود آره بو هدیگیش نیفکار لبود آره بو نمانتاییه. توی این انتهاه میگوییم يا ما بين بزاني شوازي شوازي دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، و أو شوازي كايس الكدوال لا سرتاعي في دابوني إسلام و ب عن جواز كذني خوي مدماوي ودواتر كي ما كا إما بزاني اما بزاني بين أمان بكين بقوانين بو أم دولة تي بس برسيه... أخوي... يعني زي أبي تواجه مدراءه، لا، في ديار إكراءه، لا، اخخ تمام نسوي من نعم شنو اللي دبه بهه اللي بريتو اوقاتي كانت ثواني بدات تزداد بقالي اليوم سنوتاي امتى بس كوتاي يعني داريستم داريستم كوتاي يعني يعني بردار متشنس سنتين اا تو اسبون منون سلام همان مبسما ببسلفتين اجا بليس نورين يسنوني هيا بلعم اجا بلينا بلا سوده بوسيم بوكتمو اسلامك ستاسر جيانا بلا سوده بلا بلا بلا بلا بلا بلا يعني شوازي، الشوازي مصري الشوازي في سنة يدد جوز من إسلام الشوازي بيغم صلى الله عليه وسلم كلا مكدس في أكاب مدي أوسي الصالة مدي أوسي عن الصالة يعني هيك هاتك ذي ها ني هل يمكنك ان تتحدث عن المشاهدين بانه يمكنك ان تتحدث عن المشاهدين بانه يمكنك ان تتحدث عن المشاهدين بانه يمكنك عن دارك يا كسلان يعني ازاز توسس يعني واش كن زعما شي تلقى ومان اظن كيزن على كاتب الرسول بجوج صلى الله عليه وسلم لما كاو بلد مدينه لك يعني فملك الشتي انسان ابي براسي ديغاا بمنهج يعني بدا عم بلا سريع يعني كتق سيدنا ديال الله عليه وسلم لما كبالو لما كبالو لقد اردت ان اكون مسلما او هناك افكار اخرى لاننا نحن في نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن معمل وافيت ابديان بسطاوه هو اشكابه دي لي خويا وضلنيش في ادك بازنك انا كاين زيوم ليك والله هذا عملي دوشه لقيو دسي هذا عمل خطن لهلا قلب كثر الشجار يعني تقاور ياسر بينه واهتو وبوكي امذهب اغني افي ستي شو عينك رجاني مدينته يعني تكلا ابو زميني كفي امس الرسول صلى الله يعني خو, اكرا خو, اكرا خو اكرا في امس الرسول كان يعني بني بني بو ام او دا او بان غازي كتنا بن حالي اجري يميزي بو عدلي بو ششي خاصي بو بانتي و اكبر تاع او حدا غير الليل لكن قناقي مدينه ما لا قناقي مدينه ما صدق ما جات قيمه الصلاه وهي زي هي خرج جوج اذان لا صلاه صلاه عموما عموما اوقات اذانك لما دنيها الشانس ولا زي كالمسلم خاصك شي تاعها ماشي آ تیخ هایی ازدواجت یا جا و آمنیش اندراوتی. بله. آ آمنی اندراوتی. تا تا اوقاتی حیاتی هنگامی دویا آمانه که اندیت صد نزدیک است و بلیکات آماری در نزول نمی. زور دوست. زور دوست. زور دوست. آماده. اما زده مشکل. لکاتی مثلاً دوست بودی شرکانه. لکاتی دوست بودی. این قطعی واقعیه. تا عملکردن لگل انسان. یه مثالی وذاك رحمة رقم العالمين اجي قمصان رحمه الله في العالم يعني أما هو ان رحمه الله يعني دائما رحمته بزيه بيش كشنو صار طران يعني دائما ما یا خونه‌خی مدنیه که داد زکریه با با با کوکر نو و بدوسکر نیم مسجد و تو بانگ واسکر دنبه خالق و هبونی خالشی خیره اسلام درد زول که او حکم ازی خویم مرتوا. اما نمیدرای و اهیت کاتی کسیم نببند دار. با نه اهیت کاتی نه نه اهیت کاتی نه اهیت کاتی نه. اما أحبوي شو أقول؟ بلى ولا بوب ربوي شو أقول؟ عادي بوقال نجى يعني رحلات ما بتشيل. دوست. وبوش هي دوست. فناء مدينته مشاكل منافق ما أنها أبو منافق، أية يعني خو خو خوالة أعدا بو بويده أبو منافق خانه في أنا سيرني، إيش كاتب منافق تم يجب ان يكون هذا المكان ممكن ان يكون هذا المكان ممكن ان يكون هذا المكان ممكن ان يكون هذا المكان ممكن ان يكون هذا في ممكن ان يكون هذا المكان ممكن ان يكون هذا يعني ممكن ان يكون هذا ما ممكن ان يكون هذا المكان ممكن ان يكون هذا المكان ممكن امسیر امسیاسه ده هم و کویاسه ده هم با اهل مسلم با اهل مدنی با مسلمانه. پر انبساط دام اختیاری کشور الان یه شدگی مهمه کالیویه. که با با با ساکرت ذکاری صخرات رز علی بروان هی عنبریان ما سی لا لا یادی یادی سیه. با آن باستان با خون نجی. درسته؟ درست. لنا شيء يعني اما اما اخي اا كتر قلت له اني لقد او انا قلت له بخن الرشتن يعني اما قوسيه ام دليله انا هو هيك ما بزين ايسام ايسام جاي من اخوات اخواني سامي دروس كده بكتر قلت له شيء يعني بدات ايسام لا خدمه مو غاديه يعني خدمه مو غاديه يعني اخواتي لما ديسكوت ايسام مش بده تقدم خدمتي امال يعني نفس ومعنى يعني اما اما خدمه ده يعني اما اخوانكين خدمه ايسام هو بس هو دي انا كده خدمتي امال و بمان بیبر رب و الرحمة. ام شوازه، ام شوازه عمل کردند. اما نصرتان، یعنی لیس لیس کادکا نصرتان، بیا مرسلانم هیس کادک خون رژی نخسته پیش پیش داره که. راست. هیس کادک نخسته پیشیم. بله. بلام بپیتوانی آمانه و بپیتوانی آمانه و. بله. دولتی بنامیسدنی خون رژی نیکرده تو پیش هموشته دو. بله. خون رژی لانی کرده پیش هموشته دو. اگر دیما هند بدلیل بینی نو، لسر زیاد کرد نکنی که هم مسائل دارن که زیادی کرد و با صرفاتی هندهکشانی کرد و اتوانی بالای این دولتی بنابراین میل داره زوری اگر داره بزرگ کنی که هم مسائل دارن لیده وکه وکه و ایشکل وانی که سمت بازن آفتم بسیاری تعامل کردند با توانی این شوالگر خاشی و عملیت داره برداشت عملیت اما ناجح لا او خدي دوراتي بناجي سامين تبوني اما اما جوات انا او و يعني با شي حتى شيء حتى قوناليا بابات كنيدي تهوي خوناشتين اما بو نينه بوار لجير د صواتي دولتي بنا بي ثاني بش اگر حج بي دو از ازه دو ميوختي بابا اها اما لا لا دوهم در عاديان و خو هم هم مست هم مفتي شي خصوصي كش كرم شده و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 واللي اكثر اعلى في قيمنا مي فديقه بس بلا ولا في قيم اما ان في معنى مبغى يعني توسيدك انكم ولا اشتكاكم مرزا انكم اا انزاه عليكم مصممان على لو كافكنا اا ومن دخل في الدين الاسلام لا بونك في دوله نزوتي دي بريه بون منا اا ضايت الصالقيت مشاركه ضايت الصالقيت مشاركه قيمنا بساء هر كاسيت هر كاسيت لانا قرن شلا بيلا نام مسلمانا بي بي آغا داري خزانه كاي مسلمانا اتنو ساتل مول يان نغي و ابو بالا هر كافي لانا مسلمانا بيسه ناو خرشكان بي بي فلسي خزانه كاني شي بي قرشكان اما هر لو سردمتا هان يك از بي انوافو كبزرري بلان دواتز ديني مسخسله في قزدي موسى يعني اما اوبر السياسه الا سياسه يسان في توزيق داخل كذا سنه بيكونوا اغنزي اما اوبر السياسه واوفر له دبلوماسيه واوفر هذا الشؤون تو ابو بكر بغدادي يبيني بني اوباما هذو بسيا بلان يقولوا ما كل بخارج يا خالتي في جردتي لدورات البناء الزراعي أمريكا فل في خزاناتك عشان بسمو في يعني بين الرازينا بالبل اي ولي قلت اذا انا بدي تفاوض ايا باوراقك ايت يعني, يعني, هم يعني هو يعني معناي ده نوعي بناء اسلامي او زميني خالص نكتوب سرتراسه ميتقام على سلسله متريا او زميني ده نفسه يعني اخلاق الوافر ولا نكت النسل عقلي يشباك وبخره يعني ده اما اين ده بقى خالص يعني انا في مالك اول بني امريكا دول في ساعه بس المره ظهرنا قبل كده في عشاقه منين دول ده اما اما دعته يشرا اني خلصته هي سي قصه سريعه امسال كوستني بناء يعني قرصتي شباب دي حدثا يعني تقول لا لا القرآن ایم اول جمع انظوره لسر اولیه نه به یهیز کسیک ادزیاشی نه که ادسرد که با جندم هیا. بله بله. که ناخره دزیاشی بخیه ادسر یهیز کسیک که شر لگن آگا نه اتکویه. اما وانمود لصوّتی لصوّتی بقره. لعهدی سطون و تو. هدای سطون انسان اد لعاسيم عاتانه که امتحان سعاتا. عالی نیه. يعني سيدي الأعادية كما هربون من كما هناك يأضم لبارد يعني دا لا لا أو هذا دروس ده لا هذه سطنوت والله الله الذين يقاتلونكم والله وقاتل في سبيل الله الذين يقاتلونكم لا يحب والله والله وقاتل في سبيل اللّه اللّه اللّه اللّه إن الله لا يحب وقته يعني أم لبيشترى عقدات نواقيه امام مازم يعني أم مثلا يقترح ema ema muslimanani ha toini say allah rahman wa rahim yakam musliman bin du'a agar musliman bin ebe jazizidan agar jamal lega lega san chalega lega le religion da ummati banav islami aur se peshnyare idaba hokki jazidi bol ka ka am peshnyaranam da dmantav devo ewa amana hal abshir bol لقد كانت كان قطعك المشاهدات التي تتحدث عن المشاهدات التي تتحدث عن المشاهدات التي تتحدث عن المشاهدات التي تتحدث عن المشاهدات التي تتحدث عن المشاهدات التي تتحدث عن لا لا يا عن المشاهدات التي تتحدث عن المشاهدات التي اه عن المشاهدات اما بوي عن المشاهدات التي تتحدث عن المشاهدات شكاير يا مصمان يعني تو شر لاكشي اكي لاك لوكسي كشرد معاك بله شرك شرد لاك راكك ناس كشي يعني حتى البونصا عليا او انا بوخشي اداكوش بله باني بله واضحه بله بله كوي اوان بنمون مون ابو هناجو شكاير يا مسلمان اي بلا لفنتحكرني مكدا. لفنتحكرني مكدا. بو بو مصمان عم تنيش كادا واجا لا فتح كرني ما كادا لا فتح ما كادا جوه يعني لسي وتزاوج لتي ناري كرطيني كافر بدس كافر كهو قيمان ملق البيران برسول الله يعني هاو قيمانيتي لقاء كثير كغير مسلمان إنسان مسلمان أتاني جئت هاو قيمانيتي ببسي ماذا كبير هاك تثير مسلمان نبني من فلان أي و هاو لا قدر ذا فين يصيرها وظيمان واضحه بوله من جاية ذا الألم بالير عني جم عني نت يجيك سكانت كم جهنا ما ضحك سويت نصور كذا والله ك بس تلف كم دانا ولا لاي كمبيوتر كم ويجي نابت قس كانت بإسراحتخو كا الألم بالير ما بس مو هالجملة نت نت يجيك سكانت ما ضحكه بويلي وتيم كيه نعم من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 بله. إسا هذا بد بدنا يعني يعني أبيني إسا أوبردني وبيصير خارج يعني أسرة أفراد ليه؟ خارج يعني المرفأ لا أدري. أم أم أم ش أم شباب عز اللي تشوي إساءة متيدة تسيدهم اللي في مصنع كان نصي أما اللي كذا كذا كان نودع جزاء ما أكله وتصوير أما أما في الفري أما الإسلام تدا أما زي كذا ذا توه. وطبعاً قصيدة يعني, لو هو كافر كافر يعني. يعني أسامة هم كافر يعني أزاني هذا كان سيد لا إله الله. دل. يا <no>? اي يا محمد يا مرحبا وسهلا بمصطفى الكاريغرا سنتام صاديده تنزلي لي مبارك الدواء دي على لي ويدي لاي لا سر لا لا لا هم ينامون زين ينام بدو تا كافر خلق بس في ورقة، بلى يعني ب ما بزين تا كافر خلق بس في ورقة وفي ورقة وبيوركاني ببو أمان، زا معناه معناه برش زوجتيك زوجتيك هايك أذاني خسية صارف كين، بلى ااا بردامه قلصين زمان ميجر توك لا يجرتو بغرماموك سراتايو مولا باش اا اا ميجرتو اغيرو كان تشيد ماسوله ولا مشي نسن قتاد نو خورتو بو هلي هلا وا يقدو قصص كبالي ودب سارو يقدو سارو كقص مالسك دا شوك استاب بلاي جناطو حنديشد كون بو كالسيروش تويتا يعني وانا من بير كتو بلاكاط دا بلاي بنس بلاي خصا هولندا زرتيشتم ان شاء الله و في قصكار جنابه برون برقا كدا او ديك تواليب او هكش بلاي تواليتور اذا دارو كيتو يعني شيكو بدو بلاي ياخد دي توکیبلر ان شاء الله لكن جات ام رحني جنابتي انكم الخلقاني شكد يجرين بتابتي بلين اواني فكريت من باتونالم كذا او يحاول فكريت له تو زي من توب دمبال باليا بال بالسلولي بال كومال نعم بس كتيري ما بس مويض لهم الخلقاني كيتيش هاوشو وصياك ظل بوشي الا صيا وصالي ما كذا في غبر اخواصالات وصلا بقول سيد الجهاد رانا قاعدو بوشي بلين جماعات الجهاد يكاد يعبت تابتك اسك ما ذات النسب دولتي الاسلاميه وجراد بيدل دولت اسلامی مبتدی در این دولت اسلامیو با جیهادی راجعه دونه هات ام استان زاسالی نمی‌ری. براسی اما لگری از بد نخویم نوی واقعه که یا من نحن برج جملي ببل خلكي كين بقرينا وسر في عبد خلكي هل لوانيه عنيه حتوش لنبهكم من إن شاء الله ويتوانين ببي علمي بيجيينين بقول خالصك استفاد. لقسى كان ما كان دواتر خالص الدعوات بالدعاء. من استفاد لتوه قيادته استفاد بالحرف. بع بالدعاء لا لقسى. مسألة إنك الدنيا جهاب لماكا أبي أم أبزعلين. كبيع غمبي إخوات صلاة بحق كبيع غمبي إخوامه يدري جاهنا. شو كاتي ذلين بنفس آيات وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى كواتعبي غمر إخوتي نكدوا غير وحي نبي أجرسيلي هرمه آيات كان مكب كين هج آيات بعض الجهاد ناكا كواتعبي غمر إخوات الجهاد نكدوا إخوي جوراء مريفي نكدوا بوي عبد الله تيف السلولي ما بتصير نعبدني نشرت ترجمة في دولة دولة نخيط ترسا بويا پیامبری خواصالات وصله برخواهد صرف بی امسالیا مختن بدمی پیامبری خواهد کرد. نترزب بله پیامبری خواه وحیل خواهی جوره وارد جد خواهی جوره فرم آماد که این آماد مکه. اجماع لکورای زنال لصق و پیامبری خوا معصوم بله که یان دنی او پیام میکنری جبریل و پیگشت و و تعهیش لنا قرآن دوا هيتي بيو زيادة لك دوا كواتا ناقلي بيو غمباري كبي غمباري خواي أذم شيوه بيتويل جه فرماني بكدلكاتك دا بزيوها أيبو كآيات الجيات دا بزي بيو غمباري لما هل ما یا بله پیغمبری خواصلط والسلامی خواییده ته کتون تاو چند شی زو کورستروا خوای دورش اگایلی هبو ده بوغلی ادبو حساببه هلو مزکنه ګوجاب خوای ګوروږیلی بابا لمنه اما همو درس بوو کوچلاو درس تاو اشاره ته دا سیری پیغمبری خواصلط والسلامی خواییده کدو اموشګاری بو مسلمانان هتا خو له خود او واده بیتو اکل درس سیری وای بګی اجرسد جدا زابو لمکه شی اطرافه نه جنرا جیها فارس بو هم کسب ما همالی پیغمبری خواصالات و سلامی خوایل سر به لگل کافر کنا و قوی جناب باشد که کاتی کوش کات لرگادا توشی امکاب رای جاسوس آبی توجه معامله لگد کات وعده هیچ کس رای کس رای بید آمنه اما یه دلیلی نهلو مردی پیغمبری خواصالات و سلامی خوایل سر به کمی کوش دار چون انجا اما من بین نچوک لستاش شد پیغمبری خواب پیغمبری خواب وا. اوی برو پیغمبری خواشیاو بود، اصلا نمیگم نمیگم مادین ما، بود میدونی توی آبای آوران شیاو نبود، باشه؟ لب هد لباسی مسئله تو باست لیکه گفته کسلس لمناسبه کان نکش جاوا یا کسب کش نکش جاوا. نظرین اگر پیغمبری خواست لطفا صلیب خواهی لصب امری فیکلاب خواهی گور امری فیکد بعد دیگه لب سر هاتی عاطی کری بالتعالا وعده جنبش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 اینو از آثار اشکال جیک سکاریان دادن لکه تا دعات او تی بامن نامه ی بنی اربکو آورش آجر لکه سکار میمن بیکس مهیش خزم که سکاری کم لبینی لسر آب کپی خبری خواص الله تو سلام خوایل سبی ناری بد وای عفرت کدایو فرمی برن امن نامه یی وربدنو نامکیشی لا نو قشید آشار دوتوه کاتبر حالوتشی لکه زودش نکنوا نامکانی نو جرار و لب کات عمر رضا و رحمة خوایلی بله هصوتی ای پیغبری خواه رم دباقو منافقة من البطارين يعني أما تشينا جيريا صحابا كورايا لصد أولا كهركس بك منافقة بكعلة مني بدان بيكوجر وبالجي تريد شمان هيا لصد أما لشري لا لا لا لا لا انا أسنعك أعني أجب بوقتك يعني بيش كوتني بيش بيش بيش بيش بيش بيش بيش بيش بيش سواء الله سلم لا او بيش كوتني أما حكمكي بمعظمك لا, لا أما حكمكي براج وركب في أغنب الوحي بوهاتو كحاطب كثي كتير مسلمانه ولا يزال مسلمانه يكك بلبزداري مكك خوي دور له استغفر بدري اما وحيب وكبو بي غبري اخواته بلا ابو عمر وحينها تتاك عمر بزايد كاما منافقيا المنافقين اما بلغي بلغي دو لسرقوك جناب في غبري اخوه وشو بلغي غبري خو هاندي في غبري خوا ولا يعني جناب أو, او رخنا دليل في غبري العالم إمادلين بلى رحمة للعالمين يعني ذي ببينا سرقوا كرخنا للصحابة كانوا يبغون كصحابة كانوا هيجي جرال في غباري خوان بنيان برودي في غباري خوان بون شوني لكاتي كابول لشرير الدّاد كاتنها مسلمان بونو لاصحاب بونو لجلب في غباري خوان دابون كفي غباري خوان كوشيكت صلاة وسلام في بسمان جماعة هناك جماعة كت جماعة إلى تشويهنا وكل بحرين وليمن ولتشويهنا كت يهاجرانو وترى ما نيش ذاكين بلا مزكاة على خون نيش هذاك بو أبو ذكر رضى الله عنه ورحمة الله عليه هم ناوي وجنو يعني أبي أبلي بلا بلي ا نیکانی صحابه کا بر ورد کنا همیشہ تایبت بو ب پیغمبر اخواوا بو اما مختصری کینوا هم فرماند تایبت بو ب پیغمبر اخواوا ک تایبت نہ بو ب صحابه کنا ولا ب وحی نہ اتو اسا حالیہ کما زانکہ لما ک بو زیاد نکرا زیاد فارس بو دو میاں معضله پیغمبر اخوا لا ہند حالتا ب بگو ما ہند حالتا جواز ولا ہند کتا ہا او پیغمبر ک جرابت بسيیدہ کتو ایم بسيیدہ کلو وبرحمت للعالمین دزرین او پیغمبر بو ک فرمانی در ک بو او نيكا صحابيكاني لا غلطان مردن بو اوي فيري قران يا فكوت صحابمان لا غلطاب دي لاي بيدكا صحابيكاني انكوش هر ام بيغانبر فرمانيك كدستي راستو قاتي تشكيابو باريران هر ام بيغانبر لا حادثيه كيتا بشيشي سودك لا السوره وكاو تشاي اوارد شويه اكا غدر لصحابك هكذا و بها ماشي هو هل او في صلاة و صلاة فرماني دار كذبوك شنيجو لك كان لدوي اختيانة كنت بلاغ املا هذا مره تو لم مقابلی شون لو کاته دا که برام بر خیانت د کاته برام بر شرکه کاته برام بس بوانه بوانه او چتو چابت سکاته لله بلام جواب تو ورحمة للعالم. رحمة للعالم ان يكون هناك يعني يمكن ان يكون هناك اشخاص يعني ان يكون هناك اشخاص يمكن ان امهم السيد بيغمبري خو هذاك صلى الله عليه وسلم من او غلطو كبرين بيغمبري خو راه بدلين بلا السيفه كيشي شمشيره كيشي رحمه بو ككاتي شمشيره كيشي كان دال لكشني او انا كخيالتي <سؤال> اكيدوا امش الرحمه ا مساله کوسکدنی بو مدینہ خو پیغمبري خواصلت صلی الله علیه و سلم خو بکوچک جاوا کو شهر خوله خو د دستګه بو من شو بو تو شو بو همو لکمن کله شو نه بو من نکرد دینه کما پیرو بکې وک خو کوز بکلمه بل او شریکه د فتیته او منه تو شو باغه قال له قم مولا تو شو بجې انځل اما سیلی پیغمدایی خواهند لعنت کند و صلوات وصلاب خواهند صرف کرد. باید لجیر حکمی پارتی بیاید که یا لجیر یکی از آنها که من لجیر حکمی می‌بینم حکمت بریتانیا داره یا که چطور لجیر حکمی چقدر داره نشون داده‌ایم و داشتانی که این که من آنها رو خوب و تطبیق نکرده و آماده نیم کردیم که این برای خلافت اسلامی که لوده با توافقی شرط خواهد تطبیق داد که در اصل اسلام و حکم خواهیم داد فرمودیم muslimanat tekrar eder o kosbeke aga şu şu bi bi haber ikabı ta'avi haldeki salat selamı خالص bu kese ki bu de günce merhaba bi mesela katort da nasil ka koçik de bu medine ne yap bu ga adam kena giştim zi sebezi nağribuye koznağan ki nece bezen nağribuye koznağan ali adam aga zoba koskirdim bu jerdovi benavi يعني بله، بله. حال چی بگوییم؟ نه کالشونه که کنان توانه تن به قدیمی خوای دور کبرو آب شونه که دوانتوانه تن به قاوقوک آقایی خلافتی که است. الحمدلله. ما باس ما زایله لحاق خلافتیال. لزشونه کاشا. خب، هر کس مولع مجبور کوچنده. اینو کاره چیه؟ اوه خدا. او کاره. کاره که نباید شو. کتیپی غم بری خوانیم بتعاتی صلّا و سلّم خواست. باب غم بری خوانیم ل مک کوچکی بود مدنی. ل کاتکا عجیت نده. ема бодаси тадбиқии ба таваи бодаси ферибин ба таваи бодаси бо дар исломака бо халафатака леда авада ну аваяна дила ки хоман рагени ну انا شوين نكاوك نكاع اول راحنا خمي دغرم ان جاء من بالكامن توق سفاتكلو او خلكيك جوشماني جوشيله معنا بلا كوشك نكاو واجباتك تريسكا دي لو شوين كوز بكيكنات وادي لا حتى لهدي شوين افرميه لا والله اعلم لا سورين سال اياتي اجل بن رقمي اعتك بلا نسورين ساوا من الدوري ات كذا فر 100 كتاك كوشناكم لهذاك الشيطون ملائكه تكال سلم قال يضربك بوكي بعذاب برن کوادالان. بو تو قع ارزیخواق واسع نبود اما جهارش كلام منو لتوشولي آخه كه گيتري برا مساله تا بين وسر مساله كوش كمان. او باصلي وقت كه علي بوتي كوش كيت خوديتوني هلا مدينه لدايك بي في في قبرخوا ل مدينه لدايك بود. بله ببيني جمار و كوتام. اماش درست يا كبو منو بو تو كبو پي قبرخوا ل مدينه لدايك نبود. ل بو پاشا كوش كيت. باقي فرمگا لوشونه كدين تطبق نكرد. دبي لوشونه بجبرين. لوشونه مسلمانان آزادن لجور حكمي كفريدا دیابه جیل بنام نب حقوق متهاری ما کوفیکی خومنوا با حقوق مته کافرانی ترا. افرمی جول که کن آمانیان پدر محمد علی الله علیه و سلم جمان می دانی که آمانیان بلام کتاب ها و پیمانیال لگل باست آمانتیان پیدا بو اولی را شا ولامه بب و نازم عبدالله کمال کنه نه زا و گرنه مازاکه ک اشتکار دل مشتن نه میتواند برس بلام فهم لختش که بو بلام ایرا دبیت دروازه کرخی تداوکه نازم عبدالله نامی کی کی دو صاحب دو زاروپیان جانویی آله آشه ها و پیمانیتی لگل پارتی یشتی داپکینو و هر کسی که بیای آسایشی پارتی یشتی تک دا اما جاسوسیال لسات کینو بلین بگید چندید با پارتی یشتی دلیق بخشی صلاة وسلام بخير لصبي حاوب يمان باله دلوقتي باله بول بس بياق مني صلاة وسلام بخير لصبي كهوب يمان ليه قرط لك ده بس لسر حساب دينك نبوه بل كأواننا شاكذبو بدين إسلام وعند الله شوارشوي أم قوانين قوانين كان دليلك كا كا كان تصرف بكن نقدينا كي علي كان بعض كان فر من, دا من ما بستم جالير لا تنيد لا انقل تومت من بلادهم جناب هرب بلاده الناس محب بلاده شو نصيتو إذا أول ما بس بلعب ولا دا بس لصار كان طلام لسلف سابق اسلامكنا وهاه وقيمانيتيش لغا كافر دا ذكريه بو شري كوما لي جيتك تا كافر بن بيغمبري خوالا لغا زولا كتا نا هه قيماني باس فرمي هرکس كاس ييرج بكا تصقي وهيرشي كيدو تصقي ما هرکس كاس ييرج بكا تصقي ما هيرشي كيدو تصقي او راكو تكا مخالف تكا بلبل برابرری چدا لبرابرری قریشانی مکه لبرابرری پرتستان نکوک ایستاقه کومل و بسوت نو یگتو مت استلیو لی اوانا هاو پاین مانتی یا پاتی شتی هاو پاین مانتی لقب امریکا دادا کله برابر کوشتنی کومل مسلمانیکا ک دولت اسلامی په دلن بنونه استاباس کما هلله دولت اسلامی اګنا وحف مشیګشتیا کومل اسلامی کان تدریج دهب هب بنونه با یک نمونې لري دګر بیان پاس دیموکراټیک دوستار دا وای دنه شری بو لګل اسلامی دا به هیچ یو پشتی گروت بدیم حتی آلسربینه قبل ما واسطه دیار لوايا دبی بالکو سنگري بچین سنگري یا گروت و دش باعثی که شو یکیشی شو، اما امان واقع علمانی. کمالو یک گرتو بزد نام سالی وی کان. چون تصنجری پاتیویشیتی، پاتیویشیتی چون تصنجری سالی وی کانو. با کشتی مسلمانان. لیر حکم حکم کفری ام با سر دبی. برای آی پی خم بی صلات و صلیب خواهد صبی. دشبه مشکی کانی مکبو. و تعالی که تائم داد توانی حاپی مامین. لو که تدع دشمنا کمان. كافر بسوط نوي إسلامي هاو بايمان بولا قل بارتي لصالي هزار ونصفة ونواطوشوار ولكاتي ملاقو اسمانه رحمتي اخوالي بيا در بيرشاتي بوا قدرس بو خو بارتيش كافر بوا لبراوية شاتي كافر بوا أعلى بشيو دا بخبازو ديجي نكي نوعا جرابت أفرمي اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه تو وتم بمبی ور آنکه باس میکردم پیسته. بمبی ور بمبی ور آنها دو ولادی بنام اسلامیم و چیفکر و ولش. اما پودی داشتن نه. نه نه آنها نیک تو ایلی که تو ایلی اما آبادی یوگستیا آبادی یوگستیا پیموندی صلوات اخر تو چیفکر و ولش. نسلیت یه غمار صلیب سلام. اما اینکه باس معاکر. و بشیوادی چیانی یه غمار. برادر تاسه خال تاسه خال ورز دومه. جوابی اومدای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 من ألم قناغي قناغي مكجى واسبلق قناغي مدينة قناغي مكأ مكجى واسبلق بأوش... كنت... من ألم بوم تياب كارو الدولة الإسلامية بوم تياب كارو من دلي دلي ها بيماني ثي يقى كافر كان لكن بوم الدولة الإسلامية ها بيماني لقى كافر كان ناك امن ولا مي اودد ابو برا برضه الوی بوچی پیغمبری خوا توانی هاپیمان بیله قبول کده جمعه سی او بقیه بودنیاتوان هاپیمانن، اما جراین هاپیمانیتی دکلیه قبول کافدآبلا من برام برهی کافده هاپیمانیتی لسا ثابتی دین اسلام نه که تو خویا تسلیم بکی تو. اما اعلنا قسم اوی مشت ایدی او اکین خوا مشت اگر اینکاری نکرد مثلا دین مسامیل سر نهیه. که سمانیه. بالا باش. که سمانیه بالام آوانی که باس مانده. یعنی امشی واژه امشی يعني من مدة من القص ده وقتها إحنا أما ده القص دي الشيء بس مسجدين دارس أما اللي يعني كقول مالك مالك هو ترك شي بيش لا هي مخزعة بس مالك لا على أساس دين لا لا خلصناها في متولام ولا إبراهيم بس من من باب. من نسيم اللي تقريبا كان ش داك دايدي بابالغان فيديو اي نشاني عندها لا مسوحيكاني رقاء لشان اي عندها كسياليا اللي دا كان دوكان دارا اشو قال اخواني عندها كانوا بيانو غتن اي هو اما انا وبغيت الفيديو كيف طبعا ها هو غير بيستيش اللي كاتبه واستعملتها ملي كنت بجا تليفونها بلا لينك بو دادرين لا فيسبوك وبلا اشمعك دواه وي بيبي نيبي لباس تنها دواء أولي، كده متى دواء أولي كده مسلمان بين، بل مسلمان نبوينا، قلت يا أنا بجزيبدا نصاركاني شام، اما قبول كده، وتي جزية جزية ددين ودوالك ده بين هركسيك رشوة بجرتوا. بلام نصاركاني مسلم هندية قبول يعني دسون.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 بیستونودا، بخواهیم و رحمان، امری که دو بعه اهل کتاب. فکر می‌کنم از این لحاظ مبادا که جنبه تلویزیونی که باز هم بله زدیده که یعنی کتاب نیا. چون که آتا کد فرمی لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر حتا که تا آتا کد دیتسل بازی زیکه دفتر نشین. آیمان دارند. دچی آوانی کباور راست و بروج قیامت نیا. او ستانی خوپيه غن بركي به حرامي اندانه او به حرامي ناوان اوان پیروي دين حق ناكن لواليك كتب يا بيدرا او كتبيان بيدراوا ل نفراض جولككن بجنګ هتا او كاتيبنا ساری پیشکش به دولت اسلامي دكن نجات او کنه جان او مال او سامان يا طارزاوبش درې جفت نکند امش بعضکل به درن بری او بعض ځان بوچيا بو يزيدي ني بو اهلي كتابة بو كان بو جولككان أماني كتابة بوها بو دولة الإسلامية كردي بلر كردي أو كصير لن يكون أغير الموضوع كنية وفي على كده و <تصفيق> يعني هم ده أم أعداد أم أعداد يعني أي شيء بقياسه. ووو عبام أعداد تواب عندي كم رك عديد شرطات للتواب. يعني أو كان يعني بل أو يعني شيء ده كت. خلافة إسلامية كيف كان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 بصلي يكون كالبوشي لازم يكون زيار ونجدوا اوعي نموت زيار نموت زيار نموت تي بس يهدى يعني ما بس ما بس لي اسئله ديال الاهل الكتابه اللي بها كانت هو موضوعها لا كان موضوعه الموضوع ديالك عليك بس أنت نوازس ردي فقرة أداة تنوذ بس أنا ما شايل قول إني بس شر لقى شيء أكو شر لقى يعني توضيح عادي اللعبة بس عادي شو بنسكر شر لقى شيء أكو أيك الشارد بكا أيك جوجي بكا أيك جوجي أيك جوجي بكا أيك جوجي أيك جوجي بكا أيك جوجي أيك جوجي بكا أيك جوجي أيك جوجي بكا أيك جوجي أيك جوجي بكا أيك جوجي يا <سؤال> <سؤال> والله شا... والله في جوب هي هاد فيش أو خبر يعني بنادقون بل ويش ركضوا لزببياتو وأي زيدارش الحمد لله يعني وهاني كانت يزيد كانش كتابني خلافی لاست هندی دلایل هر حسابی اهلی کتابی هم بدکل زنام هندی کج من نخیر حسابی اهلی کتابی هموناکه بالکو آن دو اقتراح یعنی سیانیانی یا مسلمان بون یا بخش مسلمان بودند اگر ندان کوشن بله می آیند کتابی که که دست خش مسلمان مجبورن آمدهاند داریم یعنی از اوایل یا نه آمدهاند داره برای ما کشوری که مساله سیم مزاری زلکانی دار بودیم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 ولا ولا دلي دليك. فيديو دولة شو شو شو نفي جاري وبني لي بلاكاه او باسي انا كنت انا دانا جاري اي كان ها كا. بكا دي غير لا فيها كم يوم بيعمل بيجي اه اما يا في ده ما نفي الا ده شو انا بغاصات ما يقدروا اه انا سيش انا كده شو انا لكده اما كده على بيعمل بيجي اه اه لكده اما كده لكده انا باسم امن الدوحي جنابه الامكن شو قال بيعمل بيو جواتك علي تقول ليش ليه هيك لا هي نقرت 21 غلط في الرصاد اصلا ما حتر حاجه تباشخوا مع انا انا شو يعني كده عندي 732 مسافه مثل ما يقولون ان يكون هناك مسافه مثل ما يقولون هناك مسافه مثل ما يقولون هناك مسافه مثل ما يقولون هناك بله او که دلیلی به بستیوی کروشو کپی قبلاً برخی از شان روش محاسبه کرده اند یا او هم روششون نداد شر رود داده تو لدرفتک ها داده تو آریم ترک که دلیل تو لدرفتک شد تو این ناتوالیو لداسیده سر جلک کانید دوا حالا تی کیوکو جواز بوده که تکه که کل لگل آمریکی و يازيد يا كذا قرار بلهب شو تقول الله مصدف خوبي يا غباري خوا بنيان خير دو حالك هذا دلع... بعد فيك ثاني في ساري كابوني لزيهني أمزاه يا كذا مثلا بس في وريك خوفكم أدري كبايعلي بكرة بس في وري <تصفيق> كيا بس كيا لي <تصفيق> <بس تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أخذ بشيء طلع كوشتنيان. أخذ داني برابرة ذكر. طلع إخباري عالمانيا كان ويناؤه طلع كوش لوا. لكانت كهاد إخباري كا كأو كات مباشرة مشاني ولا دا, دا ولا ولا are wala bu ma dinela dawlati islami kusti ah mul bo 1000 2000 naze gare i chi bin 2000 naze ka iye diye iye diye ka ah i che bu ye diye bun bas inshallah binela bas inshallah la wala la wala le waziat le waziat bas bas ta kazim ca ka ka ka ba bu wala ma satta mo ka ka ba bu wala ma satta haribish na bu ma ya ba haribish chan ma بلشر ياكل دو اي مقرات يانبولي بيا اي هذي هي يا سيدي كان محاربون واهل اهلي كتاب جنين جنابي باهلي كتابي انتي مقهى خلافه الى سنوي كحكم اهلي كتاب بصر مجوسيا بصر بلين بتبرز تكعب بصر خاوكي شووكو يزيد يكان همال حكم اهل كتاب يعني خلافه لصلي عند العلماء عندنا همال حساب يعني بدك ليه هرب في آتي بستميش صوره توبة معامله على قلاب يعني عندك شلون الأخير همال حساب يعني بدك ليه آه آه آه آه اهل أهل كتاب آه بلين حسابي كتير على قلاب ولا ما يزيد يكان دواء اللي كان برضه دواء اللي كلامك ببب مسلمانه هيم بكر مسلمان أو بوبا مسلمان أوينش بوبا مسلمان كان هاتي دلي دولة اسلامي مسالې خو يرشتو مخوين درشه او انه پیغمبري الله صلي الله عليه وسلم قالي او له للعالمين الله الله عليه وسلم يرشتو بدستي خوشي بجواتي شي كجو كاس ديبلن مع عمليه مع عمليه دنياي اللي قال ذاكده اي حتى غمري ها وكل بن من ين وكان جواز اللي هم تنها لو خيانة الذين كرهوا خيانات امتي الاسلاميه يا من هم بنياني نماوا ابابك اخوي كدو تطبيق بران اسلام غماني لاتانه و ناخوشه. یعنی لدول درون تانه ناخوشه. بالا با من باشتر بودم، اما باسلی را چیل آماده دم بود. که خوای گروخوی بشر کانی جوش کدوز. از آن مسائلی انسان چون چونی. بحال، پیغمبری خواهد سلام و خوای سری خوینی رشد و ای رحمت العالمین بود بال. دلّتی اسلام آره ولی رحمت العالمین او. کد کد کد خوانی چی رشد؟ که مسلمان که خوانی مسلمان رشدی هم سلام. یاغان بیر خواسلا توسلامی خوایل اسه بخوینیم مسلمانی کناش قولو کاتدا هیل تفرقه چکه نبو بلا این گروپ اچکا بیلغری دولتی اسلامی بیر و کو ایستا کی خیالاتی اسابت باز تک ام اسلام مس او موزو ایكا بیرین شقواریش بولادق ام ک موزو ا کچوتو بلا سهر ام دباب تک اسلام خوین رشتینی کدا بو بارتیدا و هرکچ اولتیدا دا راست راستین ک تورات نا کلر گرزن بوچون ارجین اولی و بلام هموشه خوین رشتینی بو خوین رشتینی نه اتو بلکه نه علی دین ک باب اولتو ک دین رگلی لما ك قريش بلقناه في فصاهاذ، خياني أمك سانة أمر ذلك البرج كما حارب الدين يخوادك أن. ااا تجاو جزا من جنب خسرتم. بلى. بل بل بل بل بل بل بل بل لبقي جسمه ذكاء إبرو متو بعثنا أم أم أم لكي أم الدنيا يا أم أم والله يلقى جناب الزور بل بلامشي دا حل يعني عنده معنى لا عنده معنا و لي تينا كيشتنبو ولا كل دوله انا كايخوت ااتواني دينا قبلوا كيتو اساكا حل انا بغيت انا اسمش ليها الدنيا بريطانيا مشكليه ليا لا بوليسه شغالنا لا لا بريطانيا بريطانيا لوك زارجي لوك زارجي كان هذه اللي نظابطه ولا دبيقه اساكا بوشي ليا بريطانيا جا يشنبهم لاديسكو اسلام امرني لك دو باي خلق شي مدني خلقك ارى وتسيروا راك كافر في بكوجي لا فرق كافر بنيك سكال تسيروا باورك ياكوشي بل كل سكت دارك ياكوشي ابل اسلام ام حكمك و مسئله دین بلای كتو که تو بورما لبور مال اسرائیل ولله لگر او پرورش می‌ده جایی لکودستان. که خودمان و دست بپین. ام کودستان ایمان حکم خواهد داد نقلی. تنها از آوانیشی کنای اسلامتی کان حکم تو حکم خواهد تطبیق نکرد. و رجش با کاستن جوره دعایی که دو بیگمه خواه دعایی که دو لکودستان دعایی که. مگر نابینی او لکاتکار رجیل مزگو تکان دکن لکاتکار رجیل ایمان مکان دکن کقصیه چ حقد لکاتو آله ام kafir julaka na awala sa kafir julaka da an mahkamah dakhulu da adana da gawo bistu ma nadabini balam azadi khas chakni bakhwada azadi zo biga لجر حكم إسلامي داش دواكروا ل ل ل لثم يجوا في إسلامتي في دولة إسلامتي علي ولا لشو دا حق... ديني ديني مشكلة حكم خويا وقو اوهيك خوىي دورنا دوية خوىي رو بوما ايه اللي ام ام ديني خوى تدبيق داكرة اغادو الله اه اه دي وره لديني خوا دا زيناء اما حكمياتيو او كاسي سيناك او دس اما حكمياتيو قاتل اما حكمياتيو ساحل اما حكمياتيو ا برؤساء المحكمه اي ذاك نو لاش بارزيت اي كواتا تشون دلين لكل سنه دين اخا حكم دكله لكل سنه دين اخا حكم ناكا بلكو دين يشك حكم دكا ما نسين مساله كبوت باسي دستوري سيكولاريزي كش بوقي بالوان غير اولواني انا هل بابا ده كلام انا لا ما تو دلين ليش شون رجري لدين اخوانا في دوله الاسلاميه اتوركي لا لا دي جادي يقولوا ما دلين اذا عند خان بحثه اذا خان بحثه بزوالته مثلا اذا خا كان مقيان يعني با هو بشو خطره انا سير باش باذن باش تبقو او هل نقيش ما لو لذلك أقول جانتوا مجالد فمن ندعوا تقولون تو كمال بسياح استاذ استنعتوا متى استنعتوا متى صاد دولة دولة إسلامية نهية خلنا نقول دولة إسلامية خير الرش بوا بوا نقل لصدامي يا قمري خير رش هذا صلاة صلى الله عليه وسلم هي اللي أستاهل شخير دارجة لصدامي يا قمري خواه كلا وبل سلاح كلا ولا فقالوا الدين كبخين تتحدث عن جيبي او انها الله عن جيبي او انها تتحدث عن جيبي او انها تتحدث عن جيبي او انها تتحدث عن جيبي او انها تتحدث عن جيبي او انها امی مسئلهش دایبیا همون قصدش هاک دزدی کپیه غمربی خواصالله صلیب خالص بیا و رکام شد تیکش. امی مسئله وحیه که کجاش کنم امیه بسمو صلی. کام متای بد موبیه غمربی خوا و کاتیک دایک عصافی فرم برو در و صلیت بتعش صحابی کردش و کتوک رو کپستورای برخیزه را کی خوردی. همون صحابی بالا ببیم الان دو تی دا با بر جواندی بیه غمربی خوا شکایت چون امری خواهی کرد بو اما وحیه بو بالا مشخصات نیه است اشتورچی همه قزل د من بتدین اویدی تام بتدی بماندن او با امشروعی لگن داد که روک خود اشاره کرد داد باش بیشتری یک زن بیشتری اگر وابه خلق دراب و نه دارلت اسلامی نه خلق ل نه دارلت اسلامی نه بابالگه حالا بریتانیا روزانه لجید کرده اما آماده است با حکمکر آماده است با سپورتی لسان رای او آماده است سلجک را بود ولی ایستاره بشه نه والحمد لله یا بطل کی بوکسینی بریتانیو یا بوک سيني مشكك ولا يبي طلا إسلامي بتمت يوي ولا تو لا بفرشتن تو إسلامي و لجر يعني هل أو يعني دویان دخوا شاباناله انکافر دویان دخوا شابه یو حکم کافر را دین له جدیدانه نه اګه نه خرج ته موشه دوت کسله وکول بغش بګوتی ولا کاک بروجانه بته وقاله برتانیا خلق محکمه دکې خلق دجی خلق دکې دادیا لسوی کډانه برمبو د دولت کسنه واهشتلې بلګه بته ده مګنا بینی ک اردوغا چوچوس و سوره د جنی هزار اورد کثمان ګتو رواي ولا ته قامت مګنا چوت له ابامنه بود له ایمرګنه دین به کسې په تطوالت اسلامي واه خو مخه الله شاندله سلمانو سودی با اجرب غبی روای ازاده وک علی با پی مرتد bir va azadana qoydu dolan e başa buham da şeydə dolan dolan işləyir bir va azadana bir nə qələ baxılıb bir va o idir va bir va oynasa bandı va ba azadana bir nə qeyo küfr edəy ikə ağa nə islam deyikə fermuşu azadada da dolan dolan işləyir bətcəş müxtədemi to va bir va müxtədemi to bir آه بعسي أوه ما كنت أوباما دولة إسلامية ميقول أنا ولا خلك لا يش استأجر نك خاش خلافة جبلنا بالك دروا أبوه استأجر بل أماش نك لا لا سعيت كانا جديب يستي لا هوا لك كانا جديب يستي كخلك لا مولات لا بريطانيا لا أنا امجاهاتی صرایک عایتی نه سطنوت که شنژار باست که دو کد باست لوق که و تا خوای گرده فرمی کوشتاری آوانه. یه مرد دلاین تو و دولت اسلامیش هر او کسان دکه کدی آن کوچن. کدی نپیشیانه و دی آن کوچن عالم دینه که خوبه. بتو. اگر نواره تنها هد لبر اونی کافر باه. هیچی که باس لبر اونی کافر باه کشتوانه. چه آن کوشت؟ آب ولام در وان. آه بولام در وان. بالا رو يا كم هيرش بوثر او ضغراتي في امل كردستان ايه ايش ايه كبيا مثل ادشار زابين لموسب درس في على غوكسليليو بده اكو كزمغليا بو يكم هيرش كرا داشدي بو كمان كزمغليا لا غلط غلطه سيري شي غلطه غلطه نبر او امير شي كرا ببلغي یا ولی گفتم اگه ما کنار باشیم که جرایبی تأسیری استنبال کنم بود حاضر نکرده بود استنب نشون می‌دهد ازتون دیگه نه من باقی زوری نمی‌دهم نه ولی ساکت من باقی آوان باقی خدانو وربن احمد هرديو لوسینی کلا سایت آمینا بلاک کرد تو هر همین راجی کمی جشن رمضانی صالیپه اما روزی دوام و روزی سیب. سعی کن هر مینوسیان ولی که سعی کنیشم خیانت دو او کاتلکا کامکوانا باسی پازیا از دکم کاتلکا کامکوانا مقابلش کیو پازیا زی او صاد رابر. باسی علیوکی کمسعود بازانی سردانی برکانی شریک دوکی هشت اش از دستی کن کدوم بود باسی چند کم روزی یکمی جشنی رمضان روزی دوامی جشنی رمضان روزی سیمی جشن رمضان بر تاریخ نه قطعی کی هشت. شاید لششی هشت دستی پیکد ولی گال لشان گالا با معلومات. نه گات یکی هشت. امکان روزل بیستو هشتو بیستو نو سیم جحوطی صالیف. امکان آنها مثلا بعضانی سردانی برکانی شری دکتر و سردانی کدوم فیلیکوتون مجده لی بالا موارد چه چقدر اسم بدن دقت و حالات کوتاهی فی. یعنی پیشی امش یک عقاصالی مثلا بعضانی لبیستو پنج جحوطه بر رو سرد تایخه معصوم. بکوی اندام پرلمان لیستی کوندستانی له بغداد هه وجهدا بسره کومار عراقا او کاتش او کات استش بابت که ما حس که آم شود بوده بازی موفقیتیم. ما دام فواد محسن بسر کمر عراقلو جداییم. معقولی سر کمر سر کمر بیتون برسد دلیل شری مصلبانه که کوانتا کد جلی نو شرکه کدی اقلان دشرکه و بفیت امریکا و بفیت ایران و بجاشات مصلبانی جل طلباي برحل مبصلا جال باطل مزاحک دنکی و قاسم سلیمانیش باعث که خامنه ای آلم روزانه داره آلم روزانه داره سنتی اگر امنا باين حاولي رو برد تا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 ولكن يجب شري يكون سراني جاشي يكون الاسلام لكي يكون الاسلام لكي اما الاسلام لكي منطقي الاسلام لكي يكون الاسلام لكي يكون الاسلام أو يكون الاسلام لكي يكون الاسلام لكي يكون الاسلام لكي يكون الاسلام لكي يكون الاسلام لكي يكون الاسلام لكي يكون شاش گروپي 3 لوانه شحرشال لغربا بو شاش گروپي تل سوريا بسلا بووي لبرنامج كشاكل دينو ديفنو درق او ام اف بركان الفرات مره قادو داعش لا سوريا قاد دكينوا امغو دوله اسلاميه له شكل دجهيري شكل دصرينا كيرش شكل دصرينا لا حد لا كده لمدير رؤساء بني باشور سراني جاشي كل كذي يا خستنا وشركوا دش بدولة إسلامية دولة إسلامية شري كذي نذكر أماش صوتيش مللا محمد عدناني وتي دام صار في سياق إشكال اللي باسكت يوم إجا قلت ما آتي سطونة وتي صورين بقرك بعض دفعين دفعين اللي قال ما دولة شري شيء شري أمريكا كده ولا العراق ما كان كشري ماه Middle solamente يمكنه البداولة من هذه العالم فقط كم يمكنكر هدهم كانت القناة دقيBravo وهن اللي شيء مثل احداثمي لا يمكن curs CDU Ba D ılarف غضودي و ماام رما كان من ذلك shuttle Talksystem ماهل يمكنخوض boys المسلم جديدة المثال في الحث أن Coca S vaccine أما لبنانوأما اما وسببها في التداخل يا كده للشرق يعني لو سر وسعودي حكومة سعودي آل سلولو بحرينو قطروأمانها تونا تلاشى ودولة إسلامية دولة إسلامية خويه وش إعلان الشرق اللي قبل دولة إسلامية الشرق اللي قبل أميركابو بعشر اللي قبلش عدا إنجاب كدهش ما وده خوي غزان عشان شركة ده بس هل حصل هم أن أيران ترى شريكك شري أما من هذه دولة إسلامية شري أو كسر جكا ولو اقل با قصه بازاری خوب اگر فیلیش به هشانا قصه ایشی من علانی یا بازاری با مبلغ مبلغ خیلی کمتره. دوی دوونی آمریکایه، توش چای هر کس که یا شریک کار شریکه که هر کس درگیری لبلاو که دویدی نکبکه دولت اسلامی شریک دو. اماش رفتاری پیکان بری خواب با صلاة و سلام خواهد زنده بود. رفتاری صحابه که با صلاة و رضا رحمتی خواب لیبه. انجام دفتر می دهی استاد یه رنوسیم پیش نیاری از دیکان که پیش رو لامان لگال یزدی که کن های کشور ممالا لگال میاد کرد. حالا پیمانی لگال کافر اول پیشتری باست لیوکو بود باست لیوکو بود. حالا پیمانی بالا استاجیرینه و لگال کافر داده که بالا مل سال فسادی اسلامه کن. بور شریک ماله که تری کافر لواک ات شا ک ارش با تو خودش با ورزش کیش شرعیه. بلاین وکو فتاوا کی شر اینا آنها حیمانیتیش به من میگه که کسیک بیکالگال کافریکا، بوشاری کافریکا، نابی او کافریکا تو به من مونتوبلین، حیمانیتی لگال جورجیا دکه بوی تیپگی، لگال جورج جورجیا تو حیمانیتی دکه دش به من، جورج او ندبه هسته دوست تو الانو برای نابی لاتو هسته دوست داره جورج حالا آسی قوّتی تو داره انجام دادنی حیمانیتی لگال باقی دش به من نعوذ بالله یا با قبلی جون، به نعوذ بالله من جورج یا با یا ماکام با ادامه. جورج تود أتوا أن هاوبيمانية تكندش باميكل تقع مايكل كافر، بلام ناريج جوزي يزول لتوبة هزبه، بلام هاوبيمانية ناكل يلجعل كا يلجعل كافد بشري مسلمان هر كسي أما كافي مشطد لديني إسلام، إذا أجرم بسط لويه دولة إسلامي بوتشها هاوبيمانية يلجعل غلاته كافر كا هي كافر نما وتعاكوني يت... ميداني لنا او آن وف أوش إنك او أما حكمتي بناؤها يا ما أما تيجاية أما أردنى أما ااا نُبنى لنا هالشوارع ولولا ولا مصر لا أفغانستان ولا قوقازا لا أفريقيا لا نيجيريا لا هرهم ولا تكانت شرير لقلبك لكن لا أو شو بيا ياخي ولا تكانت جت بيت شرير بالنسبة پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم هر کله او کانی اتهام کافر بلې سې نه هاته ته پدای عمر وحشت اسلامه ته له ګر کافر که او په مینه ته مو خيانت نه باور خوا او پري اخلاق ورزې نشاند او کسي چې اخلاق ورز و ګومان ماته ده نه هم موافقین به هم تیار کانو او دولتي اسلامي له ګر کفر د هه په مینه بو خيانت لیکو د ټابلين او بو پیغمبري خوا وای نه کې او وای کې له ګر شته او په مینه بو خيانت لیکو د ټو این بو پیوندی به دللت اسلامی اون یه باسی که بله پیغمبری خواه آمی کرد و بله ام دللت اسلامی ایا حال پیمانی کافریک می‌دونه اثر لیاقت بیه؟ اگه پی پی مملکت پیشتنی کرده، اما موضوع دلگو لئه ما انجام دلی مسلمان آما حتی سر موضوعه که مسلمان نه حرامه، بله به دیگو ما خمینی حرامه، بله با و شرطی بو منو اینه بو تشویع، بله دقیقی تیش که افرنده و به لكس تأديم <تصفيق> مكان يعني لكس ما يكن بلام ثانية تأديم جدا أو مسلمان خياني مسلمان حراما إلا بحقنا به إلا بحقنا بأقصى يعني تجنبرين شو كه لهن كاتا مسلمان حرامية أو كاتا حق تكويه أو كاتا حق تكويه تسرى حلال ضبي هروكو بين نقول إن نعوذ بالله علية وشنته، بلق حكم كيدا قرة. لا تكاتك بن من لا قصاصة، لا قصاصة هو من مبراك جنابه تخان خوستا بكوشم من أجله بحكم اسلام خومن مسلمان أجل بقى تبي أعني، بقى تبع بلين باشويك يك نشوبلي بيل يكدانه وبيني لی ب معنای کلمه کاپکین کواتامنا بی کوژمو بول برو خوای گوره ده فرمی خوین حرامه مسلمانکا یا پیغمبری خوا ده فرمی خوین حرامه به پی حدیثی بس لو کاتدا او مسله حقیقت دیتا اراوا ان جا مسله دلیل خلق کافر کدن و امانه خلقش کافر دیتوا علي خالك قدر مسلم ما هو هل نفس المسلميه تفنن يعني تقول ان هر كسي ايماني هنا ايت الايمان ناس يزد كان كان لا ايمان يزد كان كان حكي كافرز وحتى اثر شك ني كافر به هر شي مسلماني هو شك ني حتى اثر مسلماني لسده مي پیغمبري شاء امروا الى والصلاه والسلام عليه خالصبه ولا صحابه ابو ك ف... إيش الأنصار كان براكي ما غلط كوش أمي شصا ببيع أمريكا غن بريخوا صلاة رسول صلى الله عليه وسلم اختيالي ما ما ما من غير آمی کتب مسلمانی اندزانی دلیل خشک کافر کدوم دلیل؟ عادی چه مسلمانی چه کافر کدوم آق مسلمان؟ بلامع اول کتول وانی با مسلمانی امذانی اما دلیل هند حکم دانگیه تو کبی مصدق نده تو یه کتول وانه که باس مکت گفته آموزو عبودا که لسرت آدکت بلاموضوع در نشین موضوعی ها و پیمانیتی باطل لگو کافد ده آمی جمع اذانایانی لسر کبی مصدق نده تو بل اسلام؟ آو جیش اسلام زهره آلشود بل منو با بینی نو. هاو پیمانیتی لگر کفر دا بسطوا بورشری دولی اسلامی. ذهنم علش هت صندک دی ببسم الله دست به دکارتان کریشیکی هست تو. آلمان مای پیشوشه. M6 سی بریتانیه نای بولندانو لیرکوبن اویه ابو. آم کعبایا به اجماع علماء مرتضو دبون من بزرگ علشینو ما بسم الله نه او نه هر کسی. هاو پیمانیتی لگر کافر دا مسلمانان بداقی آیات. بفرموده پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله به کورای زنان ام کس کافر و مرتد هر تو فی بل مسلمانی امن پی بل مسلمان اماماتی بسج اسلام و نماو برای عاد معنی ک ما فی بسج اسلام و ما دم پنای بدوا یا هاو بسوا استبن ام د صلات د صلاتی هریا اند صلاتی هرن پیمانیتی لگل امریکا او اروپا دا بسویتی کافر و مرتدن به اجماع ازنا زویمان باسکه زرمانیوسی زره شیدل ایناوا هر کس یشی بچیت ازنگری کوپرو بشری برابر برابر که مسلمان ده که ثقافت رو مرتد ده که وا تا امام کافر مان نکرد تو بلکه آیاتی خوای گوره کافری ده کا اجماع زانیم مفتی ده کا تو حدیث پیغمبر صلی الله علیه و علیه به نمونه او کا مرتد ده کا تو که کافر که دیگه کاملاً با اسکت هاتی صد برای نصرت او حاپیمانی آمیان بود که چیپی قابلی خواه حاپیمانی باست مبلغه کافر که دا واجد فاعلیه که دو دولت. آماده بابور است که ما کافر چن دولة اسلامی لگر برای نصرت حاپیمان نبود. اما لیل آب او برازان لوانیتو ایشتد به ما بده یا خالقی کیتر زیاده ایشی به ما تو ایشتد زود پی ولكن هذا الامر دولة ان يكون في المسجد الاسلام هو ان يكون في المسجد الاسلام هو ان يكون في بغدادي الاسلام هو ان يكون في المسجد سوريا هو شام يكون في المسجد شام هو ان يكون في المسجد الله من ان يكون في المسجد الاسلام هو ان يكون في المسجد الاسلام هو ان يكون في المسجد الاسلام هو ان يكون في المسجد على لوخاته دانیوی بیت المال دې ده بهمن وصربازانی بود نه د بووی یارمتی خشي لقماوی شام بده کوا ته به بلکې مرکز ګماني لون ناڅم ثبت لونیا اګه دلی امو ځان نه دی اسلامي محمد جولاني او وصرباز چې ابو بکر بغدادي او محمد من كان كان. أو كان عقيدة جياد كان بهيچو و كان واني كذا يعني عقيده كان اكو قاعده و كان برينصا ما دام ها تسدوي كت ظل بوچي شري برينصا دكان برينصا خروجي كت برينصا اگر خوارج چدن كان اندي بدولتي الاسلامي دبا خوارج ما خوارج لجياد كان برينصا خوارجه بو لبر اوي شيخ محمد جولاني خوارجي طاريزله سر حق حيداتي دالسر سر بازی ابو بكر بغدادی بود اول امری اگر خروش کرد نه امری ولی امر خواریش بیه أمام ورد الجولاني وعيجا وقال خواريج خوارجا وقال لها إسلامية لها وقال لها وقال لها وقال لها وقال لها وقال لها وقال لها وقال لها وقال لها وقال الإسلام وقال لها وقال لها وقال لها وقال لها وقال لها زمان معروف زهراء علوش وقال لها وقال لها وقال لها وقال لها وقال لها وقال لها وقال لها اما كافري نكردون بهاوان تبالكو بنصي اعا كافري كدون مصطد بناتا ولا براوي بري باري بري باري نصرا هاو بيماني اوان بو دو شوار لسي يكي دو شوار سي يكي دو د اما تاريخه كيه لتيكراي ناو تكاني شاما ببلانيكي بيشتربوا داراج داو كباري نصرا سيكا بول همو كان همو قروبا لدولت الإسلامية ده هم ينابت يعني, يعني زورية الإسلامية دا بوي دولة إسلامي رشاكشكن لا شامة بلام بفضل خوي باراسي, باراسي بلكو روبري بشار اسد شو همون غروبا كانت كلابين خاق لجرد دست دولت اسلامي داما فضل اخوانا قلوانا قلوانا ابو بكر بغداد محمد عدناني هيش كاس اكنابو ما بس مليارا لسيا بغرره وصر ميجول لسيا بمؤامره اكي زور خديثانا كباره نصاش يشبه الله حاوبي و واماش بدلل شو عداله ابو ميصري اردني علم رجانه ده بابته شبلاو كدو كخول شرعي برين اشربو وليان جابتو بعد التشينوسيو بأس الخيانة كان يجولان إذا كان من بيلا الخيانات تجمع الناس نامي القصبة هيك كسيبلا أغنيك جاد تكلفنا إخويا جوردا نامي بس بس الأم باصان كأسرت صلبنا كده ما قل ميقدرو شذا ولا ميقدرو مي فردا وتم بع زور جنوب دم بع أبو بكر بغدادي جماعة برضه برضه أول يوم كوتا يخصك جاب بوتي شري أمك صاندكى اما نه کتو مسلمان هم دشان مسلمان نیم هم دشان مسلمان بس کبره هاتو و تا دای له د کتو څنګه کوجه استا کمن به مسلطو تو ما فی خود من بل بکوجه تا بلاب دولت اسلامی آیت سو ته سری چا نخیر ای ابو بکر بغدادی هر سالی پر بو وتری دا کی دس ملیه هنده سالی هله دی بو محمد ادنی مبحلی لک باك د ووتو ورند و احدتان لک ددکم کبدانی چې شرکه الګریزات بو بلګش سترتا د دولت اسلامي شریه الګریزات او حسن حموی او کسې کله لګل پنځاو او د سرک دکې احرار حمید شسمینه کډال د ناسول الحمدلله او بو پاری د لو طلب الحمدلله کله حسن حموی لس دز ویلاوتی مرامه نګیاد ایو بو شرکه من يكتب يكتب تقرير بدولة إسلامي إيه ما بقول أما لسنا كنالي جزيرة لبرابته العلوني المقابلةتي بلي إيه ما بقول شر كم رأي جامع مثلا بيلا شيء أواند بورن دك لدولة إسلامي كلوها دولة إسلامي هي الرشيك لوا تسر دولة إسلامي مظلومة دولة إسلامي ما في أويا كشتيان لياقيد وكم مسلمان دولة إسلامي ما في أويا صليخين وكم مسلمان نك أوانك خيانة يا كد يا بدولة إسلامي بلن خوارج خوارج ورن أواني في دل الخوارج بل بينن أجل خواريش لا بيشككان ده هذه اللي بيشككان يعني أجل يك أبو أ ما كوتاعقص كم نشانك لي نشانك او محمد جولانيا بريلوس فيها أو من لص أنباص أجل صيت بطيء فلمن يكمل كمان بعسى نقول تقولهم في وريكم بدرة بجوري أم أم مستعان يعني مثلاً أوكيه تلعب بالعصي ما المعلومات يعني مثلاً أم أم بمسيو أم بمسيو أم بوسيو أم وش ما هي المعلومات يقدر يقدر الخبرة مقاطعات يقدر مقاطعات هيئة مقاطعات من هم معلومات قسم توشيك عندنا تاوبين توهاتي دلوقتي أما بيعنبروا أيكروا. برجع بعسك عمان تو بالجه كان تو تو بالجه تو بالجه بيعنا دولة إسلامي. هم زارا. إما مسلمش ويك دولة إسلامي كاركاني بكاري مسلمانان هناك. هو ماذا يحسقاني هو ما أم جوابه ده وتم. هم. إما أوه كتوب عصي أكيد. بس أنا الحكم كعب. باله. قلنا كسر مرتدي وقلنا كسر كعب. ترى وأما وربك يفعل عاد بيد. أما أمري كتوب عصي أكيد و. في وياه مدة يعني بجوري باوري خود. باوري يعني كتوب شو خود باور الثيسي. أوع. يعني إما. اثنين. اثنين. ااا سيرسنا تجربتك اليوم. لو تقرأ فيقول، تو أوسط تقرأ فيقول كداعش فيقول، يعني أوجناء فيقول، يا مادا أوسط فيقولي زاري أما أبي السرطا بين خدي داعش قياس بقي آية بقي الشرع تواضعة الشرعية شرعية اللي هي ما هو من ما من من بين أما خص أما ما ما بقدر ينوى هو كرمه فوضى السحاب كانت يعني بشر هناك عناتي مبلش شرقي يشطني بدي اقوله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 أجر الرخصة بديبو بين صداقة، كان لينو تجبي لك كانت كانوا إصلاحات يوم كأي بخربة عملني وش كم كم للامنية قدم لا دكاك يدري. مثلاً شو أنا هل كانت جناب الدربة تبوم لخص؟ ماذا؟ إيه صدينا هو صوت كان رسب دكينو، أو شخص يدكين، بكاتي لا تدرنها. ألي رأني كتير إلى سوبي بين بلام أخذ إصاي وكو جناب. آه آه آه مجب آه. آه توبيت من من آه آه. آه. آه. مزع. آه. مزع وارا. هي يعني الشموع يخشمنا. رجل شاء الله ان ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان ليرة شا يكو بس ساعات يكو بستشر دقيقة تلات لا ترى بتوعها ساعات يكو بتحاول دقيق السلام عليكم.